م ف ر و ا ع ذ ا ب ا شديدا و ل ن ج ز ي ه م أسوأ ا ل ذ ي كانوا ي ع م ل و ن ذ ل ك ج ز ا ء وعداء س ل ل ه ا م ف ي ه ا دار القل جزاءا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 إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يغفون علينا افمن يلقى في النار خير ام ميت امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إ ن الذين كفروا ب ا ل ذ ك ر لما جاءهم و إ ن ه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد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 ファンの声でありませ ن, ن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 الا انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط